باب الراءات ورقيق الراء إذا ما كسرت كذاك بعد الكسر حيث ساكنت ان لم تكن من قبل حرف استعلاء أو كانت الكسرات ليست اصلا والخلف في فرق لكسر يوجد واخفي تكريرا اذا تشدد